إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَ رَاؤُفُسْ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ هُدًى أَمْ لِإِنْسَانٍ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى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 الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية المنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عما تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك لَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا ضَلَعَ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَاتِ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 يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأنه هو وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تما وأن عليهم نشأة وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا أُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى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 اذِفَتِ الآذِفَ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفُ أَفَمِن هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فاسجدوا لله واعبدوا